وقال رحمه الله تعالى ألا خبر بمنتزح النواحي أطير إليه من شعر الجناحي فأسأله وألطفه عساه سياسو ما بديني من جراحي ويجلو ما دجا من ليل جهلي بنور هدى كمنبلج الصباحي فأبصق في محيا أم دفر ويجلو ما دجا من ليل جهلي واهجرها وادفعها براحي وارصح من حمياها واسلو عافا عن ذا اثيرها الملاحي واعصرف همتي بكل عنها الى دار السعاده والنجاحي افسد دين اهجع في مقيلي وحاض الموت يوقظ للروافي وقد نشر الزمان لواء شيبي ليا طليني ويسلبني وشاحي وقد سلى الحمام علي نصلا سيقتلني وان شاكت سلاحي ويحملني الى الاجداد صحبي الى ميقن هناك او امساحي فاجزل خير ان قدمت خيرا وشر ان جزيت على جثراحي وها انا ذا على علم بهذا بطيء الشعو في سنن الصلاحي ولي شعب بميزان الخطايا بعيد لا جبارى بالرياحي فلو أني نظرت بعين عقلي إذن لقطعت دهري بالنياحي ولم أسحب ذيولي في التصادي ولم أطرب بغانية رداحي وكنت اليوم عوابا منيبا لعب لي أن تبوز غدا قداحي إذا ما كنت مكبول الخطايا وعانيها فملي بالبراحي فعلم من توبة منها نصوح تطيرني وتأخذ لي سراحي فيا لهفي إذا جمع البرايا على حربي لديهم وفق ضاحي ولولا أنني أرجو إلهي ورحمته يا استنار ولعي